لا يستوي القاعدون مِنَ المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فَأَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً أَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وكل أمال الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات الَّذِي هُوَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ فَوْرًا الرَّحِيمَ وَكَانَ اللَّهُ فَوْرًا الرَّحِيمَ إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم قالوا كنا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض فَأولائِكَ مَأوَّهُم جَهَن النَّمْ وَسَاءت مَصيرَ فأولائِكَ مَأوهُم جَهَنم إَِّ المُستَبَافينَ مِن الجالِ وَِّسَاءِ وَالِْلدانَان لا يطيع نَ حلَةَ وَلَا يحتَدونَ سَبلَ إِلَّا المُستَكينَ منِ الجادِ وَسادِ وَ فَسِيئٌ لَهُمْ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ أَن يَغْفُوَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فَكَانَ اللَّهُ عفوا غَفُورًا, فكان الله عفوا غفورا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ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 لَو تُفْقَد وَقَعَ جَهُ وَعَلَّمَ فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَنْقُصُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفر أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضررتم في الأرض فأيس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكاثرين كانوا لكم عدوا